اشتر ل م ن ن بأن ا ف ق ي لهم ع ه ا أ ل ي م ا ا ل ذ ي ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن ا ل م و ة ل ل ه ج م ي ع ا وقد ن ز ل ع ل ي ك م في ا ل ك ت ا ب أن إذا س م م ع ت آيات ا ل ل ه ه يكفر ب ا و ي س ت ه ز بها أ ن إذا س م ع ت م اذا مثلهم ان ويستهزأ ا ل ع ه م حتى ي و و ض ا ف يحييكم د ث غ ر ه إ ن إ ذ ا م ث ل ه م إن ا ل ل ه جامع ا ل م ن ن ا ف ق ي و ا ا ل ك ف ر ي ن في ج ه ن إن م ا ل ل ل ه جامع م ن ا ف ق ي ن و ا ل ك ا ف ر ي ن جهنم في ج م ي ع ا ل ذ ي ي ن ت ر ب ص و ن ب ك م فإن ك ا ن ل ك م من فتح ا ل ل ه ق ا ل ل و ا أ م نكن معكم وإن ي ن لن ا ل نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم ا ل ق ي ا م ة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يراغون يذكرون قليلا الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إ ل ه الا هو لا اله الا هو ومن ي ط ل ل الله فلن تجد له سبيل ا يا ايها الذين آ م ن و ا لا ت ت خ د و ا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون أن ت ج ع ل و الله عليكم سلطان ا مبين ن ا إ ا ل م ن ن ا الترك ا ف في ق ي ل أ س ف ل النار من و ل ن تجد ل ه م ن ص ي ر ا ل ذ ي ن ت ا ب و و ا أ ص ل ح و واعتصدوا ا ب ا ل ل ه و أ خ ل ص و ن ه م ل ل ه ف أ و ل ئ ك مع ا ل م ؤ م ن ي ن